استمع إلى الفقرة وضع دائرة حول العبارة التي تسمعها استيقظ عثمان في الساعة السادسة والنصف صباحا ثم توضأ وصلى بعد ذلك تناول الفطور في الساعة الثامنة والنصف لبس ملابسه وخرج من البيت في الساعة التاسعة والنصف ركب الحافلة وذهب إلى بيت سليم ورجع إلى بيته في الساعة الخامسة والنصف مساءً